وَبَدَلَهُم سَئةُ مَا عَعملِلُوا وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزِون وَقِيلَ اليَْمَنَ سَاكُم كَمَ نَستُم لِقَ أَيَوْمِكُمْ هذا وَمَأوَكُم النَوْر وَمَا لَكُمْ مِن صِرين